إلهي إلهي ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل والعمل القليل وامن عليه بطولك الجزيل واكنفه تحت ظلك الظليل يا كريم يا أرحم الراحمين